المسك ف ا ه المسك ف ا ه لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور ل ا ه لما حضرنا